وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَتَكَبَّرَ عَلَىٰ آدَمَ وَرَأَىٰ أَنَّهُ مِنَ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ وهم لكم عدو بيس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عبدا ويوم يقول نادوا فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبطا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من ذلك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 إِلَّا أَن تَكُنْ يَهُمُّ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قِبَلًا وَمَا نُؤَخِّرُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ يُدْحِضُونَ بِهِ الْحَقَّ آيَاتِي وَمَا أُنذِرُهُ زَآ وَمَنْ ضَلَّ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً لَنَنِي يَبقَوْنَ فِي آدَانِهِمْ وَقُرَا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا بَدَا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ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 مجھ مل بہنی اوم ہوبا چل و مجھے فِي چیلو فیل دہلی قال أنا لقد لقينا من سفرنا هذا وجہ قال بچے اذا آج الى لکنانی سبری نا الحوت وَمَا أَنسَانِهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنَذْكُرَهِ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدَّا عَلَىٰ آتَارِهِمَا قَفَصًا فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ اتَّبَعُكَ عَلَى أَن تُعَلِّمَنِي مِمَّا أُلِمْتَ هُدًى قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا وكيف تفبر على ما لم تحط به خبرا قال تتجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى وَثَبَتَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا فَطَلَقَ حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَقْرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُبَغِي قَالَ أَلَمْ أَقُلْ